اللهم اغفر لنا هزلنا وجدنا وخطأنا وعمدنا وكل ذلك عندنا اللهم اغفر لنا وارحمنا واهدنا وعافنا وارزقنا وجبرنا وارفعنا ووفقنا لهداك واجعل أعمالنا في رضاك اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه